ل آ س ا ل ق ر آ ن ا ل ل ه أكبر ا ل ح م د ل ل ه Gracias. 分かる。<laughs> انا نخوض ونلعب قل ا بالله و آ ي ا ت ه ورسوله كنتم تستهزئين لا تعتذرون قد كفرتم بعد ايمانكم إن ك م ن كم قوه واكثر أ م و ا ل ا واولادا فاستمتعوا, فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذي وينهون عنك ويقيمون الصلاه و ر ا ن م ن الله أكبر الحسنى